يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنصد على الذين آمنوا وجه النهار, وجه النهار وكفروا هم يرجعون ولا تؤمنون إلا لمن تبع دينكم قل إن الهداة هدى الله أي أتا أحد مثل ما موتى أو يحاججكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يقتين من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يؤمن به بقطر يؤديه إليك ومنهم من يؤمن به بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دنت إلا ما دنت عليه قوام ذلك بأنهم قانوا ليس علينا فلهم يين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ثمنا قليلا